سيات فا دس دس شروق قد قد قد صدق قال القرشي البغدادي القرشي سمع وعلى أسرة علي وأن لا عليه نزع الأمر الا ان ارى أهله إلا أن أرى كفرا بواها, بواها عندي به من الله برهانا به من الله برهانا تكبير الله, الله, الله سيف قاطع كل كفوه بالبشائر من حماك كل ذهور بيعتمد وسيف قاطع كل كفوه صبحه بالبشائر من حماك كل ذهور بيعتمد وسيف قاطع كل كفوه قد أتشرعان واسدن بيع أميرة أبو بكر البغدادي بيع أبو بكر البغدادي الطرايشي الطرايشي على سامي والطاع على <تصفيق> المنشه والمكره والعسر واليسر والعسر واليسر وعلى أسرة عليه وعلى اسرته علي علي علي نزع الامر اهله, أهله إلا الا ان ارى الكفره عندي به من الله برهانا عندي الله, عند به من الله تكبير <تصفيق> كل قد قاطع الشجعان وفدا بايع الفديل حتى لته حتى بدات شجاع امير ابو بكر البغدادي بايع القريشي على السمع والطاع على السمع والطاع في والمكرم وما والعسر واليسر والعشرة عليا والله عليا والله وناجي على الامر احلى والله امراكو فواها من للعاده بالبشائر من الله, الله كل من بالبشائر من كل الصبوه فيات ترتوي وسين قاطعك كل فور قد اتى الشجعان وفدا بايع الدوله حتى أقوال بدأت الشجاع الامير ابو بكر البغدادي و بايع الامير المبارك البغدادي على السمع والطاعه على السمع والطاعه بالمنشه والمكره بالمنشه واليسر وعلى اسرته عليه وعلى نزع الأمر نزع الامر أرى ارى كفرا بواهم. إلا ارى كفرا عندي من الله برهانا الله برهان تكبير الله قد اتى الشجعان وفدا